السؤال رقم 16 على بعد ثمانين متراً من هذا المنعرج وفوق الحاشية الترابية ألف يمكنني الوقوف على اليسار فقط؟ با يمكنني الوقوف من الجانبين؟ جيم لا يمكنني الوقوف ويد على بعد ثمانين متراً من هذا المنعرج وفوق الحاشية الترابية ألف يمكنني الوقوف على اليسار فقط ب يمكنني الوقوف من الجانبين جيم لا يمكنني الوقوف